السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهن من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم انذا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 وإذ نادى ربك موسى ألئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أي أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين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 هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قالوا لفرعون ان لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 سرايل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى انا لا مدركون قال كلا ان مع ربي سيهدين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 أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم وَاِتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع اعمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينصرون يتصرون فكبكبو فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون.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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كروة فنكون من المؤمنين فلو ان لنا كروة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا الغابرين، ثم دمرنا الآخرين 33-وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.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 وَالتَّى الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رَبِّ العالمين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 ظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهم سِنِينٌ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدِلُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون